تكاد الزماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه وعفيض عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه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 هي اولياء الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ومختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلك الله ربي عليه توكلت واليه فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرركم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض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 وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ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 وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِي فِي الْبَحْرِ كَأَمْوَاجٍ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنْ الرِّيحَ فَيَظَلُّ النَّرَاكِدُ عَلَى ظَهْرِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورَ أَيُوبِقُهُ النَّبِيُّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ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 وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا كَبَايرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ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 في عذاب مقيم وما كان لهم من اوليا ينصرونهم من دون الله ومن اضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبر ان ياتي يوم لا مرد له من الله مالكم من الملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان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 خَلَقَ نُوحًا وَاجْعَلَ مِنْهُ وَجَعَلَ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لبشر أن